وما يستوي لعما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا لموار إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا بلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنفر من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف نلوانها وغرابه بسود ومن الناس والدواب ولنعام مختلف تَلِفُونَ وَانَهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورُ إِنَّ